إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَالدَّعْوُ لَوْ تُذْهِلُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّذِ مَشَاءٌ بِنَمِيمٍ مَّن بَإِلْ خَيْرٍ مُّعْتَدٍ أَثِيمٍ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 ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كفصرين فتنادوا مصبحين أن اغضوا على حرفكم إن كنتم صالمين فانطلقوا وهم يتخافتون أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَادُوا عَلَى حَرْثٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَغَثَّكُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ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 كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات نعيم أفنجَعَلُ المُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إن لكم فيه لما تخيرون أَم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون فلهم أيهم بذلك ذعين أم لهم شركاء فيأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يتطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستبرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيذي متين أم تسألهم أجرا فهم من مقرم مفقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبري حكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنون فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليذلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون